مبصرة لتبتغوا, لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزبناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابه يلقاه منشورا اقرأ كتابك, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرته وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها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 وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوه إلَّا إِلَّا وبالوالدين إِلَّا إِلَّا يبلغن عندك الكبر إِلَّا إِلَّا كلاهما فلا تقل لهما إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا